حادث سرقة السلام عليكم وعليكم السلام هل شاهدت الأخبار في التلفاز أمس؟ تقصد حادث سرقة المصرف الوطني؟ نعم لقد أخافني ذلك الحادث كثيرا لم تكن بلادنا تعرف هذا النوع من الجريمة من قبل لكنني شعرت بالاطمئنان عندما قبضت الشرطة على الجنات بعد ساعات لقد زادت الجريمة عندنا أخيرا، ولكنها مازالت قليلة مقارنة بالدول الأخرى. أتفق معك؟ فقد قضيت العطلة الماضية في إحدى الدول الكبرى. لم نكن نخرج من الفندق بعد غروب الشمس خوفا من حوادث السرقة والقتل. بل تقع الجريمة أحياناً في تلك البلاد في النهار. أخاف أن تنتقل العدوى إلى بلادنا. فتنتشر جرائم القتل والاغتصاب أسأل الله أن يحدث ذلك أحسنت فالحياة لا تساوي شيئا بلا أمن أدام الله علينا نعمة الأمن آمين